فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليدخل المسجد كما دخلوه وليدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ ربكم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 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إِنَّ قد لهم كان خطأا كبيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما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 وَإِنْ شَيْئًا إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قرأت الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أَكِنَّةً أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْبَشَرِ وَمَا جَعَلْنَاهُ إِلَّا الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك بالبحر لتبتئوا من فضله انه كان بكم رحيما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 سُنَّةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وَقُرْآنَ الفجر إن قُرْآنَ الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نَافِلَةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا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 ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الْقِيَامَةِ على وجوههم عميا وبطما وصما مأواهم جَهَنَّمُ كلما خبت زدناهم سعيرا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعيات بينات فسأل بني إسرائيل إزجأهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني ظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا